هذه عزب الجاهل الثمينة راكب السفينة للسيد مصطفى البكري قطس الله سره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين اجنا من القوم الظالمين وسيرنا في البر والبحر بسلطان المبين ندعوه مخلصين له الدين وحملنا في الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس لنكونن من الشاكرين وسخر لنا تجريب يمره المتين ونجانا من ظلمات البر والبحر لما دعونا خاشعين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله عق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطليات يمينه سبحانه وتعالى ما يشركون اللهم إني أسألك بالسر المصون والتر المكنون ومحتوى علي أواين السمري من سر سر للعقل بهري وأسألك بالاسم الأعظم والكنز المتضام والنبي معظم والصفي الأفحم المقدم من القدم على من تأخر من ظهوره نوره أو من تقدم على بروزه هيكله الأكرم أن تصعبنا في سفرنا هذا النصر والظفر والتيسير الأوفر وهبنا ريحاً مريحاً للأكتار مرويحاً للسير في فلك النجاة التي نسائمها وسرة سير الملوك أهل السلوك على الأسرة اللهم رب الأرباب مسهل الصعاب مفتح الأبواب مبلغ الآراب وحاب الاقتراب والمجيب من أجاب والتواب على من تاب افتح لنا للسير خير باب إجاه محمد سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم وسند الأنجاب وعاله الأصحاب والأنصار والأحساب يا الله يا الله يا الله هون علينا العسرة قبل يوم الحساب اللهم حطنا بالرعاية من سائر الجهاد وعمنا بالحماية واصرف عنا الآهات وادفع عنا الشبهات والتراهات ومن علينا بكامل النزهات؟ اللهم يا من حمل نبيه نوح على سفينة الفوز والفتوح، وأمد الروح بالصدر المشروح، والباب المفتوح، وجعل على يديه قبل المسيل ممسوح العين القبيح المكبوح. أسألك أن تحملنا في سفينتنا هذه على أجنحة الكرامة وأن تبلغنا علينا مقر السلامة بجاه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب العمامة والغمامة والعلامة والإمامة واجعل سيرنا فيها سيرا سويا ما به ملامة لنسقى من الشراب الحلال والمدامة إلى يوم القيامة لا تدعنا نسبح في الإجابة بغير ريح طيب يكسينا الراحة التي ما بها زامة اللهم يا حنان يا منان يا سلطان يا ديان نسألك الأمن والأمان والسلامة والنجاة من الأحسان بحرمة القرآن ومن أنزل عليه الفرقان سيدي ولد عدنان وإخواله السعادة الأعيان اللهم إني أدعوك دعاء الواله الله فان أن تسخر لنارعا ضيبا يحملنا سالمين آمنين إلى الأوطان نحن ومن معنا من الخلان اللهم سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وفلقته له وصيرت كل فرق كالطود العظيم لوافر الإكرام وعرقت فيه فرعون الذي زلت منه الأقدام بعظيم الإجرام أسألك أن تمنحنا النجاة من كل آفة والأمن من كل مخافة واجلبننا المسار والمنافع التي تمنأ الراحة ويأتي بالروح والراحة اللهم ادفع عنا في سفرنا هذا شر الأشرار وكيد الفجار وما يأتي بالليل أو يجري في النهار أو يجري بالنهار واحمنا اللهم بحمايتك وكفنا الأسواء بكفايتك واصرف عنا كيد الفجار الكفار والتفقنا بسر سر الأسرار فنور نور الأنوار وبالمختار وآله الأخيار وأصحابه الأبرار وعال بيته الأطهار ما كررت الأدوار وسائر أولاده الأطهار سيما ولده ختم الزمان وفرد الآصار وبزيره الأكبر ومزيره الأكبر الكرار معمر البلاد والأنصار وببقيةه الوزراء وببقيةه الوزراء والأنصار فجد الله بهم علينا بالريح المريح الطيب الفسيح الموصل للتيار بدون أكثار يا غفار يا ستار اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع لنا في سفرنا هذا بين خيري اجمع به اجمع لنا في سفرنا هذا بين خير الدنيا والآخرة وسهل علينا العسيرة وأتحفنا بالماثر وأتحفنا الفاخره وهبنا أمورا كنجوم الزاخره وأفهمنا بأفهام أهل الأفحام ساخرة تحصنا بخفي في الله وبجميل سنع الله ودخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئنا من حولنا وقوتنا واستعنا بحول الله تعالى وقوته توكلت على الله والتجأنا إلى الله وسلمنا أمرنا إلى الله اعتصمنا بذي الملك والملكوت وعذنا بذي العزة والجبروت الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت ودفعنا عن أنفسنا السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن في كنف الله نحن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في كنف القرآن العظيم نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم يكفينا السوء بما شئت وكيف شئت أنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير وحسبنا الله تعالى وحده ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اكلأنا بكلاءتك واحرسنا بحراستك وارزقنا الريح الطيبة بحرمتها بالطيبين والنسيم العميم بسر أبي براهيم والهواء الظاهر بجاه الطاهر والطيب العبيقي بجاه الصديق العتيقي والمبلغ الآرابي بسر عمر بن الخطاب والمخلص من الأحسان وبحرمة عثمان بن عفان والموصل للمطالب وبمكانة علي بن أبي طالب كرم الله وجه بما للحسنين الأحسنين من منزلة تقربها العين وما للأزواج الطاهرات النساء انفخات والختم محمد المهدي وزي ووزيره المحم والختم محمد المهدي وزيره المهدي الاحمدي اللهم فبجاههم سخر لنا الريح المريحه للوصول لمنازل الحصول إنك خير مسؤول وأجل مأمول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاض بكل شيء علما اللهم <سؤال> سقن سائمة طيبة الروائح الحاملة للغادي والرائح واحملنا بها عمل العناية إلى <لا> منازل الهداية والنشر علينا فلوع الوقاية يا الله يا الله يا هو <لاحسن> يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بالأئمة الأربعة المشتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبقطب الزمان وأهل التوبة والأعوان أنت تمن علينا بقبول القبول وضياء المصول بإختفاء يأثر الرسول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ربنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين